انت العنوان واحلى الاوطان في نظري يا مزروع من صغري يلدت العنوان احلى الاوطان في نظري حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري انت العنوان Yabladim, herkem tutup affini ve zorunun لحنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش يا بلادي انتي ودادي يا فؤادي وبفؤادي مسكنك انتي ودادي وبفؤادي Meskenek يحف وكربنا دوم يا بلادي عنوان احلى امطار فينا غيه يا بلادي كل مطب وطن حبيبي وطن الغالي وطن النجم العالي وطن شعل مضيئة المجريح وطن وطن الغالي وطن قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح